Tud Sweet visita ونامه مع الجباري كل طرق العلاج بالطب البديل العلاج بالعشاب الحجامة الإسلامية العلاج بالطاقة العلاج بخط الزمن العلاج بالماء العلاج بالنحل العلاج بالقرآن الكريم وتفسير الأحلام برنامج يأخذكم إلى أحضان الطبيعة والسنة النبوية مع فاطمة جباري والدكتور فتح الخيم في زيتا ومنامة كل نهار سبت من العشرة حتى النصف نهار 20 ماي 2016 اليوم موعد جديد يجمعني بكم سادة المستمعين في برنامجكم فيزيتا ومن كما استنستو به كل نهار سبت معي انا فاطمه مع دكتور فتحي الخميري دكتور في التنمية البشريه والخبير في الطب البديل صباح النور سي فتحي صباح الفل فاطمه والجانب التقني صباح الخير للناس كله وخاصه المستمعين الكرام <تصفيق> لكي أه... تتواصلوا معنا فما رقم هناك الموضوع اللي ضمتكم كالعدة 77412 فما صفحة رسمية بتاعنا على الفيسبوك إذاعة القاسرين أفهم وفهم الستواتف سيئل بتاعنا www.kfem.in وفهم الابليكاسيون بتاعنا اللي تنجموا اللي تحملوها على كيما تعودتوا كل نهار سبت باش نطرحو موضوع باش نطرحو معناتها حكايه باش نتناقشوا فيها انا والدكتور فتحي حاجه تفيدكم ناس كل الساده المستمعين هذا عوض على معناتها استقبال مكالماتكم الهاتفيه واستفساراتكم اليوم اخترنا ان باش نحكوا بوزكو هو توا بيريود نتاع بكالوريا و امتحانات البكالوريا امتحانات السيزيام دكتور فتحي اخترنا ان باش نحكوا على قبل ما نأخذ الاتصال هيتي في ضعف نطرح موضوع الحصة مش على قوة التذكر والتركيز والغذاء والحمية الغذائية اللي يج اللي يلزم يتابعوها المترشحين للاختبارات البكالوريا ومنظرة أسزيام نستقبل أول اتصال هاتفي في حاضر معنا اليوم علو علو صباح صباح الورد راضي اختي حب الدكتور كنت سالفه قبل نجمه تعرفوا عليك مدام قبل حد... مدام مفضل اعاود ناس سالوه مدام انا وقتك سالت قلت ورا كثير بما نحن بما نحن بنحلم سبحان عم احلام مزعجه زي مثل دينا معنا وقتها اخر فرصه صوره البقره يا مدام نعم تسمعي فينا لا مش فينا نسمع بالبذاءه نحنا زد دبا نييش نسمع فيك كيف بالبيه مدام كنت تبعد شوي على الحس اللي بحداك الو وي نتعرف عليه قبل صحيح حي مرحبا بك مدام حايت تفضلي قلت كنت تسألت الدكتور أقبل أنا أحليم اللي نحلم بها يعني دينا نفسك نحطوب الحلم نحلم أحليم مزعوزة يعني متكررة يعني نفس الحلم يتعاود لي بص مرة وكان جال لي وقتها قال لي يقري سورة البقرة مضت 21 يوم وقال لي حزمة في نصيف يعني في مرقة لي سبعة مرة ما فدشنا بالضبط نحب يعودي تسل يعني هل سراء نقراها كل يوم سبعة مرات سرطة البقرة يعني لمدة 21 يوم ولا نقرها مرة واحدة في اليوم هي بطبيعة سرطة البقرة معناها هي طويلة شوية لحظة هي طويلة <تصفيق> بارسا أنا قلت لك تقريها كل يوم ثلث المدة 21 يوم يطلع سبعة مرات يعني كل يوم تقري 16 ورقة 17 ورقة تكملها في ثلاث أيام كي نضربوا نقسموا 21 على ثلاثة سبعة يعني كل يوم تقري ثلث البقرة و انتو مرات في ض... في ظرف 21 يوم بالضبط كل يوم تقري 14 15 مدام انت معناتها في 21 يوم باش توصل سبعة مرات كاين حبايه صاحبتك سامي مرحبا بيها مرحبا بي مرحبا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 عمتي <تصفيق> شنو الحالة متاعك سنة الحرم قبل كل شيء عم عم عم عم يعني بتاع ريزيم دي هوا جي دي. عم ديم الصباح على الريق وفي الليل قبل النوم قبل النوم في الليل وصباح على الريق عم عم بالليل وفي حساسية بين الصوابعي بين الصوابعي هكا من تبدا تاكل تكلفية عم وتعمل لي هكا نفات نفات سامة أفضل حاجة من البداية أن تستعمل الحريقة تغلي الحريقة بالملح وتعطي فيها ساقيك معناها تعطي نتائج به إذا كما قلت الحريقة تحلي التمر في الماء السخون على ساقيك يعطي نتائج جيدة أنا مرحبا بك مرحبا الموضوع اللي <تصفيق> كله في حاجة ليه احنا مم. في الجسرين اكثر ناس في حاجة الموضوع بشتغلها اليوم. آآ آآ لو كان الأخوة المستمعين والسادة المستمعين والمستمعات يركزوا عنو يركزوا معنا ويأجلوا الأحلام والمنام مم. يحاولوا حقها في الأسبوع هذا الأسبوع القادم إن شاء الله نجيب على جميع المنامات والأحلام تاعهم. واضح إن شاء الله السادة المستمعين يكونوا تفهموا مع تلا احنا إحنا مع شكون عنا أغلى من صغارنا ومستقبل صغارنا معنا دوال... إن شاء الله نشوفوا نتيجة السنة في الجسرين هي الأفضل على مستوى. إن شاء الله ركزوا شوي سيد المستمعين اللي يهمهم الأمر ولي ما يهمهمش كيف كيف كده نهاري أخر بشي يهمهم الأمر تقريبا كل فرد في المهم معناها تلمس الحالة هذه عن بعد أو عن قرب يعني حتى على مستوى يعني على على مستوى جهوي هي تمس الجميع حتى ولو ما عندوش أبناء في السيزيام ولا في الباكالوريا ولا في النبيام هي ما تفردو للجميع الفئة العمورية يتمنى يسمع حاجة بها على القسرين المهم في هذه المسألة أننا سننتقل من غذاء البطن ومن التركيز على الجانب الجسمي وعلى جغرافية الجسم إلى حدود أخرى إلى منطقة أخرى العقل. إلى منطقة العقل العقل منطقة السليم في الجسم السليم منطقة العقل <تصفيق> وهذه المنطقة هي المنطقة الأهم إذا كانت هذه المنطقة سليمة كان بقية الجسم كله سليما أكيد. إذا كان هذه المنطقة عليلة اعتلى بوجي بذلك أكيد. كل الجسم أكيد دكتور فاتحي عنا مكلمة يتيفية حاضرة معنا نستقبلها ألو ألو مرحبا أصبح خير فاطو أصبح النور شكونا معايا معكم فايزة من القصرية مرحبا بيك مدام فايزة لحب نشارك مع الكفيد تفضلي تفضلي عندك استفسار هاي تفضلي خاتي عندي رجلي من لوتط وشعفية بارش بسم الله عليك اشنو الوجيعة كيفاه معنا لو شعرفي رجلي من, من نعفش مطلع ليش نمشي اه فيك الكف لوتط معتها مصمار فيه قدمك هكيا هاي لا ما عندها مصموعة هي عندها الحذاء عادة تلبس وتلبس مدة طويلة وهو فيه خلل كل من استعمل حذاء به خلل يقع خلل في الجسم كله توقع خلل على مستوى يعمل ديفاريس يعمل وجاعة في الظهر ويعمل وجاعة في الأسفل الكف ويعمل وجاعة في البطن وألام في الرأس وألام في العين إذا كان الحذاء امتاعنا فيه خطأ يجب أن ندركه في أقرب وقت الحذاء اللي فيه معناها إعوجاج على اليمين ولا على اليسار ولا فيه ثقب ولا فيه مسمار ولا فيه حاجة هذا يسبب كل الأمراض التي معناها يتداعي لها سائل الجسم بصهر والحمى <تصفيق> تصيب البطن بالقبر أو بالإسهال <تصفيق> <تصفيق> هذا كل مصابات <تصفيق> <تصفيق> وتصيب الحالة النفسية أيضا <تصفيق> <تصفيق> وتنتفخ بعض الغدد الموجودة في الجسم ومعناها الحذاء لابد من الانتباه للحذاء هي ما عندها مسمار هي اللي عندها ألم أصل في وسط الكف متعساق ناتج على حذاء معناها في عوجي ما رأيك في الكلم هذا مدام فيز نفسنا في خذ يا روى حتى عيني في العشيز بدأ عيني تحق فيها بص عندي حق في عيني للوط بص اه مليزم كتبت لي السبات مدام ما فأ... كتبت لي لا هذا حكان العنين هو احنا في السنه هذه ثم تغيرات في الطقس كبيره برشا تغيرات هذه احدثت الكثير من الحساسيه عند العديد من الاشخاص وبصفه كبيره معنات على معناتها تختلف عن السنوات الفارطه الاسنا عندنا برشا حساسيه في كامل الجمهوريه مم. وعنا برشا حسية بشكل مريع مع الدرجه ان ثم اشخاص ماتوا وبدت لعبه التشك أنه ربما أن في المنزخة نزير وغيره. هذا ربما يكون معناه هذا التفسير البسيط. ربما يكون نتج على هالحروب وعلى هالتغيرات في الطقس وغيره. فتحملت لنا بعض الأوبئة وبعض الأمراض. أنا ننصح به هو أن الأخ تشرب ماء وزعتر وعسل. تغلي كستع ماء فيهم غرفة كعسل وما غرفة زعتر. وتستعمل هذا ثلاث مرات في اليوم يعطينا نتيجة جيدة. وبالنسبة لساقها دكتور؟ بالنسبة لنا تغير الحذاء لمدة أسبوع. اتغير كل شيء. انا متاكده معناها ما حتى مسكن حتى لا لا اي كي. لا لا لا ما حتى مسكن لان كلها مسكنات انت سميتيه مسكنة. <تصفيق> اه. <تصفيق> اوكي. مادم فايز. نعم. كنت معنا في الاستماع? كنت معنا نعم تفضل. راني اصطبعت اه ما نلبسوه خلافنا. نلبس كنك البلغة بك. اه تلبس البلغة. هاي البلغة تقعود كيس حشوية العود كيس حشوية تخلي رجل ديما ما رفلكس يجي معناها فيهاك ال التمسيدة، أك التمسيدة ذيك تعمل ألم خلاك تلبس معناها حج الجم حج لا لا حج الجم وتكون بلا وتكون معناها كل... تتمطط تتمطل شوية بس تخليها معناها مريحة أكثر، تو في ذarf أسبوع ترتاح منها واضح مدام فيزا ذي واضح، إن شاء الله لا مدام إن شاء الله عايشك نستينا نرجع دكتور فاتح بسنا في العقل أي نشيره هنا اليوم لابد أن نتحدث على المغذيات البطن ما هي الأشياء التي تغذي البطن وكيف يتغذى البطن في حق الامر كمال الجسم أغذيته واهتماماته به للبطن للعقل أيضا نفس الاهتمامات العقل يا فاطمة أو الدماغ في حد ذاته هي يختلف من شخص الى شخص mm -hmm. فما ممكن فهم ممكن يهتي في نشوفوا دماغ الشخص هذا شنو باش قلنا اليوم الو الو عا تمام الو مرحبا بيك شكونا معايا عايش عايش بله انا كنمرضت قال لي طلب الدكتور <تصفيق> <تصفيق> هي كنت? انت زهره مقصرين مرحبا بيك زهره تفضلي طلب الدكتور وبليه عندي سكر. اها و عطاني وصفه للقرفه ااه قلت ماكيش هذا نشوف فيها نتاعها حلوة اا قلت نسال الدكتور لا ربما فيها اا بقرفة على ضمانتي بإذن الله والقرفة حلوة وتعطي نتائج جيدة لأنها تحفز الكبد وتنظفه من الدهون والكبد بدوره ينظف التحال <سؤال> والتحال هو المسؤول أو هو المسؤول على إفراز الأنسولين إذا ما جاءت الأوامر من الكبد بأنه بدأ ينشط سينشط ويفرز الأنسولين وبذلك تعطي نتيجة جيدة أنا نعرف هي حلو مشكلة دكتور نحب نسهلك بالله عايشك بالله نعمل ريجيم قلت لك تبيب أعملي رجيم هاي أفضل ما به هو الرجيم والمشي أفضل حاجة ننصحه بها انسان هو أنه يمشي ويمشي حافيا أفضل من يمشي بالصبات ولا والأسبادري ويعمل ريجيم على العجين والحلويات بصفة عامة منها الصناعية ويشرب أكثر ما يمكن ما هذا أفضل علاج موجود معناه على الصيدليات العالمية وكل إذا كان واحد يمشي حافياً ساعة من الزمان عام رجيم مننقص برشة من العجين ومننقص برشة من الحلويات ويشرب برشما هكاه ويكفيه الامراض كل هذا بيسا. مين بلي, بلي بي. دكتورة ضعفت برشة ميسيروس هو كل ما ينقص الجسم تنقص الأمراض. يعني ليش لأن الشحوم والمياه الموجودة في الجسم لابد من التخلص منها وبقاء الجسم معناها جيد يعني بشكل هذا يعني كاعتناك الطبيبة رجيم وقصة في الوزن وهذا وهذا جيد يعني الطبيبة معناها نصحتك وأنتي عملتي زيادة من النصائح امتاعتها وصلت كل كيلوغرام تخسريه من الدهون والمياه والشحوم في الجسم هو ربح لك أنتي. عيش مرحبا, عايزك مرحبا عايزك بيك مدام سهر. عايزك عايزك عايزك عايزك عايزك هو دكتور فاتحة جنرال مو اللي عندهم الاجابيتيك لكل هم عنده ينقص هو في البواع لا مش بالضرورة هم الاكثريه يزيدوا في البوا أما ثم نسبة قليلة تنقص في الميزان وهذا يعود معناها لنفسية يعود للحالة النفسية للشخص مم ثم مم أشخاص يركز كثيرا على المرض على المرض مم مم فينقص الجسم بشكل كبير ثم اشخاص يتعامل مع المرض بشكل عادي فيزداد الميزان ليش لأنه مخزون السكر زائد على بقية ال الأشخاص مهم. العاديين وبذلك كما خلود يضيف دهون وشحوم ولحم وغيره وغير وغير من الثيسيين. واضح واضح دكتور. بى اشنا رجعوا توه ال الحكي معناها ال أصلي مع تبدينا بال. إذن قلت أنه حتى نهتم بهذا الجانب الجانب العقل لابد أن نهتم بالدماغ. فاتما المرأة أو الفتيات يتكلم يوميا بين 4.800 آلاف و الرجال يتكلمون بين 2000 و 4000 كلمه كلمة أي نصف تقريبا. معنى المرأة تشير أو تحرك يدها وعينها وحاجبها وفمها وتح تبدي بعض الإشارات مه. بمعدل لا يقل عن عشرة آلاف إشارة يوميا. في حين لا يستعمل الرجل الا ثلاث آلاف إشارة يوميا. اللي هي سمحنا اللي هو يعمل يده هيك التعجب ويطلع حاجبات فوالا تطلع تحرك حاجبها وعينها تقريبا بمعدل 3000 مره اللي يعملهم الراجل في بن وكل تعملهم هي بعينها برك يعني يزيد هو يغزلها <تصفيق> <تصفيق> هذا المخزون اللغوي عند الفتيات <تصفيق> المختلف عنه عند الفتيان هو الذي سنركز عنه اليوم ونركز على ان البنات اكثر خوف من الامتحانات من الاولاد <تصفيق> وسنرى ان العقل او الدماغ يتغذى باشياء معينه اول حاجه <تصفيق> يتغذى بها هي الماء مهو. ثلاث حاجات غذى بها هي الهواء مهو. ثلاث حاجات غذى بها هي السكريات عموما مهو. الأشياء الحلوة وأربعة حاجات يتغذى بها هي تمرينه على التفكير هذا أربعة مغذيات أساسية إذا توفر لي الدماغ أصبح العقل قادر على العمل أكثر. وعند حبش نرجع للتفاصيل بعد ما نستقبلوا الكلمة التي في معنا. ألو ألو عسلمة ألو عسلمة مرحبا بيك أختي بالله نحب نسأل الدكتور كانت حب يتعرفين على روحك قبل ما تسأل الدكتور ميسيلش. احلام نحايا الموقع. مرحبا بك احلام. تفضلي. تفضليك يا عايش. باللي يا عسلامة دكتور. عسلامة مرحبا احلام. عندي في ايدي حساسية تطلعني كانت في الربيئة. كثير يعني قشور وقشور من ايديه أي. و تتفلى ايديه عديت عند الطبيب كل هاي قال لي و من فاشل نستعمل دواء و نفاشل شوي مباتشل ما بيا احلام توخذ زوج علاجات العلاجات المياه احلام مراد يو دكتور هيم ايه مسجد توخذ زيت الزيت وتقوم بحل كعبة ما عم مر معناها في الزيت هذا وتضيف له 30 جرام من البخار وتدهن به إداها لمدة ثلاث أيام بعد تعمل ثلاث أيام تدهن بالقطران فقط بعد تعمل ثلاثة أيام تدهن بالعسل والكركم أربع عنا عسل العسل ومغرفة الكركم تحركهم مع بعضها وتدهن به إداها. بعد أربع أسابيع تقريبا تكون تخلص تماماً من المرض هذا ولن يعود إليها في الربيع القادم بإذن الله إن <تصفيق> شاء الله أحلام ما كنت في الاستماع, في الاستماع. <تصفيق> نواصل دكتور فتحي المغذيات العقل او هي هي مغذيات الدماغ الدماغ يتغذى على الماء ويتغذى على الهواء ويتغذى على السكريات ويتغذى على التمارين الدماغ الذي لا يشتغل يضمر والدماغ الذي لا يتغذى على السكريات لا يشتغل والدماغ الذي لا يصله الهواء والأكسجين بالنسبة معينة كذلك يبدأ في عدم الانتاج ويبدأ في الدوران والدوخة والتعب والاكتئاب إذا كان زاد نقص ما يبدأ عنده فما سمحني دكتور فتحي فما مكلمة فيها حاضرة معنا نخذهب بعد نرجع للتفاصيل ألو, آلو عسلامة. عسلامة مرحبا بك أختي تفضلي أسلاما دكتور أسلاما مرحبا بك مكني اسره نحاسه مرحبا بيك يا اسره تفضلي اسره ما بربي اي سؤال اي اختصاصه اي نورمالمون في اختصاص عايز. الطب الباطني اي ما تسالينيش في الميكانيك مثلا يعني من اختصاص الطب الباطني تفضلي دكتور بربي امي يسر تحس روحها كيما عندها الفوارة وتشرب برشا ماء وتعرق برشا برشا برشا بشكل رهيب بشكل غريب قدش عمرها يا بكيف يعني عمرها يا خمسين يعني مازلت بعد وشابة أنا مازلت شابة يعني أنا أنبشرك لا لا أنا مش شنود سما خاطر أنت عمرك 25 وعشرين تحبها هي تقولي عزوزة شوف أنا بس أنبشرك الحاجة هي أنا ترتاح زملاء من حكاية الفوار هذه تقولون إن شاء الله هي يعني مجرد التواصل معنا ترتاح تقولون بيدني الله من الفوار هي تأخذ تأخذ الدقفة الأخضر تغليه وتشربه مرتين في النهار لمدة 12 شهور تتخلص تماماً من الفواره ايش نوعه؟ متعشة تدور برا بسبب اثنويه الفواره هي في يعني في مرحلة اليأس بالنسبة لقطع الدورة والتمث آآ آآ هناك دم يحتبس في القنوات هذا الدم الذي يحتبس في القنوات يحدث نوع من المياه في الرحم هذه المياه تبدأ مياه عادية ثم تتحول لمياه لزجة هذه المياه لزجة تجمع مجموعة من الحرارة وترسل هذه الحرارة إلى اعلى الدماغ فتصبح ما نسميه نحن بالفوارة <تصفيق> والماء دكتور بربي لتشر فيه في غريبة وبرشه ومستمرة يعني هل نصحة تزيد شويه بلي محي. تشرب ما هو جمخي صح أن هتزيد تشرب ماء يي سرها وراها بشكل رهيب أحسن حاجة أحسن حاجة عملتها لا, لا لا لا لا خلي تشرب قد ما تشرب إذا كان, تشرب في, إذا كان تشرب في الثلاثة إثنان يومين خلي تول تشرب ست عاد تشرب هكذا تصل <تصفيق> منار ما أي عاد عاد يعني أنتي هي لازم تشرب ماء على خطر أنتي قاعدة تنقذها لأنك أنتي ناقصة ماء والله ما نحكي بالحرف دكتور ما نشربش نبقى حتى بنهارين ثلاثه اي ما نشوفوش الماء ما ننسيت والله انت معرضه للمرض برشا حاجه لك على شي استغربت معناها ما... من امك كانت تنقبض من بينها منقبض ونفخين في الكرش و و هذه الحوايج منها ستريس تبدي دماغك يرقد دبال والعقل نتاعها ينقص الماكي تستاهل عوار هذا ما لا لا, لا لا عادي شربان الماء عادي الفوارط نحاها بد مرتين في النهار ما تبقاش تشرب بد قفت 30 غرام تاع الدقفت تغليهم تشرب 30 غرام صباح 30 غرام في العشية يعني حتى 20 غرام 12 نيوب تنحاها الفوارج من بعد بالتفصيل ان شاء الله دكتوري ان شاء الله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 كل مركز يشتغل على بلايين من المراكز او من التواصلات الكهربائية هذه التواصلات الكهربائية الموجودة في مخ الإنسان مه. تحدث نوع من الذبذبات والحركات السريعة بحيث أن النبضة الواحدة من الكهرباء تتحرك بمعدل أربع مرات في هذه البلايين من الكيلومترات الموجودة داخل الدماغ مه. وتحدث وحدات في الطريق هذا اربع مرات في كل ثانية. أي تقريبا ما يساوي الانستانس نيويورك مدينة نيويورك. يعني يتعمل كله في ثانية واحدة بهذه النبضة. هذه النبضة بيوش تتحرك تتحرك في حقيقة الامر بالهواء أو بالوكسجين تتحرك بالماء. تتحرك بالمواد الحلوة يعني بالجلوكوز وتتحرك كذلك كي ما يتبفروش هيدهم يطفل كي يطفل ضوء وتقصهم معدش نجم متخمم وتولي يسترسي وتولي قلق وتولي يفيد واضح هذه نسموها دلتاء يزامها تعمل أربعة دورات كل ثانية إذا كان ما عملتش دلتاء أربعة دورات كل ثانية تدخل مرحلة أخرى مه. حتى نحنا مدلتها نطلع مرحلة أخرى اسمها مرحلة البطاء اللي مرحلة التفكير الحقيقي اللي نجمنا عنه فيها أكثر من أربع دورات حتى الستة ثمانية دورات مه. يعني وهنا يولي الإنسان قادر على التفكير إذا كان هي فأنت راقد في الحالة النوم تعمل أربع دورات ديما مه. في الثانية وهكذا أربع دورات تذوقهم هما اللي لزمنا نحافظ عليهم بشوية أكسجين الأولاد اللي قاعدين يتكيفوا ويحذر ولما يفهموا شيء ما نجموش يخزنوا ليش لأنه تدخين ينقص من عدد الدورات البنات اللي قاعدين يستعملوا في المنبهات ويشربوا في القهوه ويشربوا في القهوه برشا راهو الكافيين هذاك تعمل ريلاشمون للعقل وللدماغ وما عادش نجم ينتج الدورات هذيه في الدلتا ونرجعوا للبيتا اللي هي مرحلة الخمول ومرحلة عدم التفكير والستريس والقلق ولا فهمت واضح نعم. واضح ناخذ المكلمه في ونرجع لك دكتور فتحي ألو صباح الخير نعم صبح النور مرحبا بيك أختي نعم شكون معايا أميرة. مرحبا بك ام اميره تفضلي عايش الصحه عندي يمي عندها عين المخروبة من فيري لمسه في عذب من قليل لي في في طبيب باسم النار ويعطي دواء تاكله وقولوا هي هي ما كدتحس على رجليها هي هذا عم السكر والدم عندها كان عامله عمليه على الغاره وكذا لا. عندها وزنها يعني وزن كبير شوية والله من ما نزلت نجليه كم هي 86 سنة عمر 86 سنة نسي بصحاتها بصحاتها شوفي أختي أما ما نزلت نسمعك وأحكي ونسمعك مباهي أحسن أحسن يا تفضل. شوفي يا بالحالة هذه يعني 86 سنة وعندها أرنيد سكال. يعني في العمر هذا وبصحتها شوية انا بصراحة من نجيبش نعطيها حاجة معناها دون ان نفحصها مباشرة وما ننصح به هو انهم يقوموا بالدهن هذه المنطقة بإعتبارها هي لا تستعمل في الدار ولا تكون في يدهنوا المكان هذا بزيت حار أفضل زيت وزيت الكافور أو زيت القرنفل يدهنوا به المكان هذا مرة إلى مرتين في اليوم ويخلوها على ظهرها تركد على ظهرها على حاجة كياس حشوية لمدة ساعة إلى ساعتين كل عشر ساعات يعني ترقد هكا بشكل هذا يعني ساعة في الليل وساعة في النهار على أقل على ظهرها بشكل هذا تكون تعتني نتيج أفضل إن شاء الله <تصفيق> إلا فما مكلمة في أخرى حضرة معنا نستقبلوها ألو ألو عفوا. ألو مرحبا بيك أختي تفاضلي ألو بيك عايشك نادا معاك مجاسرين مرحبا بيك نادا تفاضلي <تصفيق> بلتي المرلي فتنا خلطت أفا عسلم دكتور على عسلم مرحبا لدار أي عايشة المرلي فتنا خلطت على وفا من الأخر الجيل عليها اللي هي ريد تعمل في الليل نصيحة وتحميك معناها في النهار من أشياء تشم. آه. اللي اللي كانوا ناتورا يعني. هي هذه هذه كم زدت تذكرها فاتنة. <تصفيق> لا عندي في ال. في التفتيح. ااا تاخذي ملعقة من الحليب ملعقة من الحليب الدسم ملعقة من الكركم ملعقة من الخميرة إذا كان وجهك دهني تذفينهم ما فصم تعبيضة. إذا كان وجهك دهني تضيفي لهم ملعقة من عصير الليمون إذا كان وجهك من النوع الجاف، تضيفي لهم ملعقة صغيرة من العسل تخلطي المجموعة مع الملعق هذه مع بعضها جيدا ثم توضعها على وجهك لمدة 20 دقيقة إلى 30 دقيقة في الليل يعني ليلة بعد ليلة الوجه يكتسب مناعة والبشرة، الخلايا الجذعية للبشرة تصبح قوية وقادرة على أن ترسل نظارة للوجه وتحمي نفسها بنفسها من الشمس. صاينة ده. اوكي عايز. زباق بي. اوكي خليك في الاستماع معنا. سليم. ناجم تعطر وزاد بما ورد وما زار يعني هذا غادي. تعبتير. نواصلو دكتور فتحي <كلا صفيق> كنا نحكي على, على الدماغ وعلى الغذية هذه, هذه التركيبة العجيبة هي تعمل تقريبا لمدة قصيرة جدا في اليوم <مفتر> هي تعمل 24 ساعة على 24 ساعة مدى الحياة ولكن العمل المتاع الفعلي أو العمل الفعال العمل القائم على استراتيجيات العمل الحقيقية التي تستغلها الدول العظمى هي 47 دقيقة عند الصباح و 47 دقيقة عند المساء 47 دقيقة لولا اللي هي عند الصباح تأخذ بعد الشروق من الشروق حتى 47 دقيقة بعد الشروق يعني. الطالب أو التلميذ في الصباح يقوم ويقوم بالمذاكرة في هذا الوقت وهو دون أن يغادر فراشه ودون أن يشرب ماء ودون أن يق يعمل أي شيء وهو في فرشو يقرأ 47 دقيقة 47 <تصفيق> دقيقة ليقراهم وهو في الفرش لن ينساهم مدى الحياة سيظلوا في الذاكرة القريبة والمتوسطة والبعيدة لأن العقل الباطن مبني على ثلاثة ذكريات أساسية مالك. أو ثلاثة أرشيفات أساسية مالك. أرشيف قريب المدى يمكن أن تذكره في ثاني ثانية م أو أقل م أرشيف متوسط المدى يمكن أن تذكره في دقيقة أرشيف في بعيد المدى يمكن أن تذكره بعد دقيقة ونصف أو أقل من دقيقة ونصف ويتطلب قليل التفكير التلميذ لن ينسى هذه الأشياء مدى الحياة. م م أعلى مكلمة بكتور. أنا وكلمة هيتي فيها دكتور فتاح قبل قالوا قالوا سخيف مالوش سخيف سخيف بسخيف بسخيف هلا عسل يا مخوي ربنا يحفظ المستبيك له مرحبا بيك سي الفاضر يا عايز سارك الله عندي عندي بريسك سينك موعة أو ميجان في ديما نحس في تنميل في تاكلي ووهيكي خدي بيسار اه تنميل عندك في يدك وساكيك وخدك ليسار نشيت للطبة وعملت سكانير وعملت حتى حالي ديما يقول لي ستريس نعرف شمع يا سي الفاضر انت, أنت في جنبك اليمين. لا بيسار بصورة اسمع... بربي نتمعت من الراديو لا لا اسمعني تواك بشناس الكسويت انت لا على... ما, ما ننسى اسمعك شوف جنبك اليمين بجنبك لا لي... لي... ت... لسار, لسار. في بيلي, في بيلي لا في يا بيلي. فاضل هو جوز راهو بشيء يسالك معنا انا بجنزل أنا على جنبك اليمين جنبك لمين بتخط تحت القفص الصدري بتحس بالم بتحس اليمين تحت القفص الصدري لا لا ما عم بتحس بوجع عادي لا لا يا اسمعنا يا فاضل مرجو <تصفيق> لا خلنا الفاصل الحالة هذه هي حالة ناج ناجعة على ارتفاع كمية الشعور دهون ثلاثية في الجسم، <تصفيق> ولما ترتفع الدهون الثلاثية في الجسم يصبح الإنسان عنده تنميل في سجيه، <تصفيق> عنده تنميل في دي. عنده تنميل في بعض أجزاء وجهه ساعات تبدأ عينه تتحرك وحدها أو شفيفو تتحرك وحدهم أو خدو يتحرك وحده أو ظهروا يحس لحمة كان يترف فهذا الناتج على ارتفاع كمية الدهون الثلاثية أنا ما ننصح به لأيخ الفاضل هو أنه يأخذ ملعقة من الكركم الكوركم ملعقة معناه 100 جرام كركم 100 جرام قرفة خلطهم مع بعضهم يأخذ منهم غرفة صغيرة من قهوة على كيس ما دين في الصباح وفي الليل الصباح عملهم على الريق وفي الليل قبل النوم, النوم. من مدة 30 يوم سيكتنتهي هذه المسألة تماما إن شاء الله إن شاء الله في بيه نرى بش نرى الموضوعنا كما مع أنت قيل فتحي اللي في البريود متاع المراجعة هذه والمتاع التحذير لمرحلة الامتحانية يجب أن نبعده على المنبيهات بجميع هو نحن عادة ندعود الأولاد حذروا في بيت تعالهم ست سواء حذروا والماما في الكوجينات تحضر لهم في القارس وتحضر لهم في المرتقوش تحضر لهم في النعناع وطيب لهم في التهوى <تصفيق> وطيب لهم في العرش نوى ويجيبوا لنا القوان <تصفيق> زي ويعصو في البرتغalian هذا كل كلام فارغ. هذا الكل بالعكس هذا كله يعمل بريسون. أبى دكتور فتحي عنا مو في من مننا بش من نغشوش منا سدل مستمعينا يبقسنا وبرش دكتور. دكتور. نحن بالله. عندي راجي عمره اثنين أو خمسين، عمل حسك لساعة لجريجمو، ما عنده شريك، وهو في رمضان يحب يصوم تو خمس سنين ما يفترش، لماش حدا تعاونه على الريق. هو افضل حاجة تعاونه على الريق في الايام هذه يشرب كاس ماء معاه عسل كل ساعة، يعني كاس ماء دافي، كل، كأس ماء معاه كأس ماء دافي وفيه مغرفة صغيرة متعسل كل ساعة، كل ساعة، كل ساعة يشرب اثنين كاس يوميا. كيس <تصفيق> يوميا. <تصفيق> يوميا. حتى في الأسبوع, الأسبوع هذا المزال قبل رمضان واللي عنده كمية الماء كافية في الجسم. الرئة هي. تصبح قادرة على إفراز اللعاب داخل بشكل هذا مم. وصيام وعدم الصيام هذا يستشير طبيب ثقة وهو يقوله إذا سوم ك... الطبيب، إيه الطبيب قالوس أي صوم على راحه، ما يستعمل كما قلت لك باش هو ينبه المسألة هذه وخلال شهر رمضان في الليل يستعمل مم. عشرة كيسين ماء يعني كل ساعة يشرب كيس ماء فيه مغرفة صغيرة متاع أصل وإن شاء الله بالشفاء وإن شاء الله رمضان, لا. رمضان مبروك وإن شاء الله ربي يتقبل من منكم نارى دكتور فتحي خلينا نقولوا للتهويل نتاع ليمز نتاعنا معناها في البريود دو ريفيزيون تهويل من جهده من جهتهم ومن جهه التل الاولي نتاعهم معناتها بقيني يهاولوا يعطوا في الحاجة اكثر من قيمتها معناتها بحاجات بسيطة ينجم الواحد دي يبدأ مخه مرتاح ويحضر ويعدي وينجح ولا بيس. هو تقريبا 94 دقيقة يوميا آه. آه كفيلة بان تجعل من الانسان معنا فاهم كل شيء وعالم <مريكي> <تقريباً>. <مريكي> 47 <دقيقة> عند الاستيقاظ <مريكي> من الـ من الـ الـ من الشروق تقريبا إلى ما بعد الشروق ب47 دقيقة <مريكي> 47 تقريبا تعطينهم الوقت وقت تقريبا من, <مريكي> من تسعة حتى 9 47 دقيقة <مريكي> هذا مزود سويع تقريبا مزود سويع كافيين بأن الإنسان يأخذ برنامج كامل متعة سنة في راسه ما عاد إلى الأبد و استعمل استعمل كل مضادات الأكسدة النجم يستعمل عصير القارس النجم يبتعد على اللحوم والدهون يبتعد على الحليب مه. إحنا نعطيه فيه ملحليب ونعطيه فيه الزبدة ونعطيه فيه الشمية ونعطيه فيه هذا من كل ما نعطيهم اللي همش نعطيهم عصير الموز بالماء عصير قرفة بالماء او مه. قرفة بالماء عصير ليمون بالماء شوية سكر من كثرش ليم السكر من كثرش من كثر الشكلاتة وين خلوهم ياكلوا معانا الماكله نفسها هما عم بالعكس معناها يكثروا من الشوكولاته عليه دكتور فتحي انت قبل اشرت ان الغذاء نتاع الدماغ يلزم معناها عندك يلزم يجيكوز وكذا للجيكوز ياخذوا من التفاح وياخذوهم للفرايز وياخذوهم مع التمر الغل حاجه ناتورال بالنسبه افضل ياخذوهم من التمر فاطمه م م اذا كان كل واحد يفطر على سبعه كعبات تمر هذا كفيل جداً بأنه يأخذ كمية الجلوكوز اللي حشته بها لمدة 24 وعشرين ساعة. واحد. خير من أنه يأخذ شوكولاتة أو شوكولاتة اللي تعرف فيها جيلاتين اللي هو جلود تاع الجلودم تاع الخنزير. فا الجيلاتين اللي هي بتشد والبعض وجيلاتين هذا مضر جداً ويتسبب فيه كمية كبيرة من الدهون. حم هذا كم ت على جلد ال الخنزير يشد وبيشوكولاتة بس تبقى. شد بعضها. شد بعضها. فالجيلاتين هذا ذار برشل الدماغ ويرسل مجموعة من الدهون للدماغ ويخلي السرعة متعة وبطيئة قلنا دكتور فتحي الوقت عطينتنا الوقت هذا ذيك لسبع وأربعين دقيقة اللي متسع. إحنا تقريبا فات ما شفنا مغذيات العقل هو اللي هو مغذيات. المغذي الأول هو الماء, الماء والوكسجين والتمارين والجليكوز والتمارين وشفنا أوقات العمل <تصفيق> اللي هما 47 دقيقة بعد الشروق 47 <تصفيق> دقيقة من التسعة إلى 47 دقيقة قبل النوم <تصفيق> ثم من بعد يرقل هذا ما ززء أوقات نحن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أحنا> تو باش نشوفوا كيفية المذاكرة كيف يمكن المذاكرة. <تصفيق> الإنسان أن يذاكر الإنسان يذاكر يا فاطمة أو العقل الباطن يشتغل بشيئين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يشتغل بالإقناع وبالتكراق ما معناه بالأقنع؟ أنا أقنع نفسي بأنني أفهم في هذه المادة من قلت لها أنا صعيب علي المادة الفلانية فيقنع نفسه بأن المادة هذه يفهمها وباش يشدها تو فلما يقرها لمدة 47 دقيقة ما ينساها ثم التكرار إذا كررها مرة ومرتين وثلاث مرات أصبحت في العقل الباطن إلى الأبد ليش؟ لأن العقل الباطن كل ما تكرر فيه تكرر وبذلك نحن فهمنا طريقة التغذية فهمنا التوقيت وفهمنا آلية العمل بالشكل هذا يكون الإنسان قادر على أنه ينجح <تكلم> ثم الآن سنركز على الجانب النفسي. في الجانب النفسي فاطمة هو التركيز على النجاح مش تركيز على عدم النجاح. <تكلم> أنا جوني ولادي وبناتي جوني للبيروم تاعي يقولي زعمك يمكن تأجيل؟ علشان تفكر في التأجيل <تكلم> زعمك يمكن دوبل علشان تفكر في الدوبيل انت تحب تعدي في بق وعام كامل تقرا وعام وتصرف وتعب وكل شيء وتحدد تفكر في الدوبيل وتفكر في تأجيل لا فكر في النجاح من يفكر في شيء يحصل عليه فاطمة؟ أي عندي طرفه مش نحكي دكتور فتحي جسم بعد المكالمة اللي تفيها شو استقبلوها توه؟ ألو؟ ألو؟ ألو مرحبًا. مرحبًا بيك أختي. شكوني معاي؟ عانين من قصدي. مرحبًا بيك عانين تفضلي؟ بربي أحب نحكي عن بسيط. مرحبًا بيك. مرحبًا بيك. في العيش مرحبا بربي أنتي زيدة في الوزن وأحب وقفة حتى سلقي في الوزن. أي. مhm. كهوا. ما تتابع على حمية لإنقاص الوزن. آه. شوفي يا حنان. أنا ننصحك به وما ثلاثة حاجات أساسية الحاجة الأولى. ماش مافيك. نجمة تسمعينا مراديو. أوكي. إن بعيو. أوكي. خليك معنا في الاستماع أنا ننصح حنان بثلاثة أشياء راسية. الحاجة الأولى هي أنها تبتعد على العجين قدر الإمكان. ما عدشت أكل عجين أشهر هذا أنت على رمضان ما تكلش عجين. تكل رز. تكل خبز شعير. تكل برودو. تكل تمر. تكل حاجات كيفك يعني غلال خضار. بمرجح هذه فرصة نقص من ميزان وتشرب قدر الإمكان ماء تشرب أكثر ما يمكن معناها ماء تشرب مم. تقريبا كل ساعة كأس ماء فاتر يعني مم. ثم ننصحها بأنها تأخذ 100 غرام من المريمية و 50 غرام من السحرم ترحيم مع بعضهم وتستعمل كأس بعد الفطور وكأس بعد الصحوور كأس يعني فيه مغرفة من الخليط هذا بيدن الله بعد شهر رمضان تكون تخلصت من خ من خمس كيلوغرامات إلى ثمانية كيلوغرامات واضح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 يا مثلا بقى يبدا خيزن تبدا كح كحله ما انا ما من الزعتر المسحوق 100 جرام من مع بعضهم من, تأخذي من صغيرة على ماء وتضيف له ملعقة من العسل ثلاثة مرات في النهار الصباح قبل الفطور وفي الليل قبل النوم وقبل الغداء تستعملها أو بعد الغداء ساعتين تستعمليها هكا بشكل هذا يعطيك نتيج جيدة جدا يا عايز أخويا بلليب عندي سؤال أخر مرحبا عايز يبدأ الشعر عند المرارة في اللحية أشعار في اللحية أفضل حاجة أن تقوم بتنظيف الشعر هذا أو تدهنه بمرارة دجاجة ثم تتركه لمدة نصف ساعة بعد ذلك تغسل بماء الحمص فستتخلص من هذا الشعر في ظرف أربعة تنقيات يعني أربعة تنظيفات مم. أربعة مرات تقوم بعمل التنظيف مم. المرة الأولى ينقص منه تقريبا 25 إلى 30% المرة الثانية ينقص منه بشوية حتى آخر مرة معادش يطلع تجملة يعني تقوم باقتلاع الشعر من اللحية مه. ثم تدهن بمرارة الدجاجة مه. ثم بعد ذلك تغسل بماء الحمص لمدة أسبوع مه. ثم تتوقف سينبت الشعر من جديد ولكنه أضعف أقل. وفي المره الثانيه تكرر المرض الثاني والثالثة والرابعة ينتهي تماماً مه. مش نرجع لك بترفتي على الأسرار في عمت الباكم يذكروني عمانه الشمس سخر النواصي يقولي كل برو لا <تصفيق> الشمس كنت نبك سينس هو والفيزيك والمت لا مم. علاقة بهم ما نحضرهم من هما دماغ تيردو بقى أصحاب يبدأ يقمعكو لي أنتي أنتي تعدي معناها الباك نعدي الباك عليه أوتة نجح جميع حاطيني معه تام دوبلا خدنا هو في الاخر ما تنجح حت... في قاموسي ما عنديش في هو, هو, ما... هو ما يجهز به العقل الباطن من أفكار مسبقة يحدث هذا قناعة شوف فات لهم برشا عبيد يدوب العام الاول وقت العام الثاني يقول راحت سنا باش ندوب فايدوب العروسه خاطر هو حاب ثم برشا حبي دوبل. ثم, ثم برشا بناته جه واحد يخطبها كي يخطبها واحد تموت امه بعد كي يبطل هذاك يجي واحد اخر باش يخطبها يقول راه باش يموت امه زيد كل واحد يجي يخطب يتوقع له كارثه يولي كل آكا. واحد يخطب هي أرسلت مجموعة من الرسائل السلبية للكون الكون عنده قوانين القوانين الربانيه هذه سبحان الله معناها تستجيب مباشرة وتعطي النتائج. إذن على إخوتنا وتلمذتنا وابنائنا وإحبابنا اللي قاعدين يعدوا توا في البكالوريا وإلا في النبي هو أنه يكون له قرار حازم وجازم وواضح مم. بأنه بيش ينجح يفكر في النجاح ولا يفكر في التأجيل يفكر في النجاح ولا يفكر في الرسول في واضح فما ممكن مهتي فيا نستقبلوها ألو الو عاصمه <تصفيق> مرحبا بك اختي تعرفوا عليك عايشه بالله يا من الحانوه مرحبا بك مدام فيزه تفضلي بالله يعني عندي ونحب نعمل ريجيو ونحب في رمضان ناكل مرات تجي شويه فاشله مثلا في رمضان ولا تصومي قالت إذا كان جاتك طبيبة تسمي توكلي عادي فقط تبغي على السكريات الصناعية تبغي على السكريات الصناعية فقط. بعد دكتور لا بعد عليها كل السكريات شنو كلها؟ آه ولا أنتي بمجرد أن تسمي السكر في النهار وبنك بشونق برش السكر يعني كنتوكلي من بعد ماكلك عادي وتستعمل الدوك العادي تعطي نتيجة بكذا أما ننصحك هنا؟ منفصل طبيبة جاتي نحش الدوائر لنعمل لك تحليل. هي ت أنتي تراكيت الطبيب إش يقول علشانه هو مباشر للتحاليل ومباشر للحالة مباشرة أمانا نسمع فيك عبر الأثير من بعيد من عارفكش ومن عارفش التحاليل متعك وإيش حد شيء والاستوريك وريك ما عنديش متعك متاع ألا وهي تسمعي تسمع كلام الطبيبة وتعملي بالنصائح متعتها فقط النصح كبير هو أنك تتبع الطبيبة وتقولي إش نو تقولك و فقط يعني منش مش مقولك حاجات. الطبيبة قالت إبدأ على عجين. أفعله. أتابع على عجيل قدر الإمكان، أمشي كل شوية برودة، كل شوية آه روز، آه وإن كان روز في سكر، لكن السكر امتعه سريع الامتصاص في الجسم وعادي يعني يتعاد عادي، كل شوية خبز امتع شعير، شربة شعير، كسكسي شعير، زاد كيف كيف ينقص السكر على الجمح وعلى الفرينة؟ الجمح و... بالذات سورة لي، الجمح فيه سكريين، الجمح فيه سكر غارزين برشا. آه ما تستعملش الجامح والفارينة فيهم سكر أرزين برشا مشكلة السكر متاع الشعير ومتاع الرز بالله دكتور مرات يجيني شعير عرق عرق هي هذا نتج على أن السكر فيه برترباسيون يعني فيه اختلال لما صعود أو نزول صعود أو نزول يعمل لك الرباح ثم بعد ذلك إذا كان ترجع لحالة عادية يرجع لحالة عرق عايشك مرحبا بي بسعالة بيس مرحبا مم اا وقت الموجزة دكتور فتحي بش نخرجوا فصل غنائي هذا ديديكاس لجميع الامهات بمناسبة عيد الأمهات غنيت افون كيل بارتي لازم نسلكل تقول لهمكم رانا معنت نحبوكم تفاديا معناها ان يفوت الوقت انك تقولها لهم معناها ربي يخلي لكم امهاتكم الكون خليكم مع سيكشن دسو افون كيل Pardonne-moi pour tes insomnies à répétition Pardonne-moi pour les files d'attente, les clashs à l'inspection Pardonne-moi pour les gardes à vue, les perquisitions Pardonne-moi d'être parti tôt, t'es devenu musicien Toutes les fois où j'ai oublié de répondre à tes messages Toutes les fois où je devais venir te voir Entre deux, trois dates, toutes les fois où j'ai dû te mentir Pour éviter que tu me frappes toutes ces fois Je n'ai jamais douté de ta bonne foi Ta mère est une fleur rare que t'abreuves par ton amour L'en privé c'est la tuer donc n'abrège pas son compte à rebours Dis-lui que tu l'aimes, que tu regrettes ta manière d'être conflictuelle Elle a du mal. À s'évader car tes grands frères ont pris du ferme. Est-ce mes rides qui m'empêchent de lui sourire Je veux pas rester en vide jusqu'à la voir mourir. Tes larmes mes plaies, j'aimerais te contenter. À jamais, je maudis ce jour où on t'enterre. Même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire.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 A la place des cris du daron qui menace de jeter, jeter suis sûr qu'elle craque au bout d'une semaine passée sans toi Et que ton absence lui ferait plus mal qu'une chute du haut de son toit suis sûr qu'elle aimerait que tu la prennes dans tes bras Exactement comme elle le faisait durant tes douze premiers mois Je suis sûr que l'amour t'a rendu mieux Au lieu de le porter à ta mère, tu le portes à une idiote Des europhones avec ta meuf afin de mieux vous rapprocher Et quand ta mère t'appelle, tu veux vite raccrocher Devant tes potes, tu lui tiens tête, tu veux lui donner des leçons Mais t'oublies que cette tête, elle l'a tenue quand elle te donnait le sein Trois mots sur parole, on peut remplacer des poumons mais sûrement pas une daronne T'as habité en elle, t'as habité sous son toit C'est la seule personne qui prie pour quitter ce monde avant toi Au commissariat pour elle, t'étais jamais coupable Mais pour moi tu l'es car t'es bronzée alors qu'elle est toute pâle À part elle personne supporte ton égoïsme permanent T'es pas le nombril du monde mais t'es celui de ta maman Et même quand tout le monde est contre toi Elle reste ta meilleure amie T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi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 كل صبحية ونسمتها كل بلايد وريحتها كل قهوه عندها بنتها وكل موجة عندها محبتها صبحكم زين صبحكم برضاية الوالدين إذا عطل قسرينة فم الموجة اللي تجمعكم Tout simplement, je t'aime. Je t'aime beaucoup, je t'aime bien. Tout de suite, visite مع كل طرق العلاج بالطب البديل، العلاج بالعشاب، الحجامة الإسلامية، العلاج بالطاقة.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 حدثنا ربعات خايخ مباشرة من استوديو ذات الجسرين فيم. زيتة ومن ما زلت متواصلة معكم من حدود نص نهار غير بعع قبل ما قبل ما يجي التشويش متعقص قسم الأخبار كالعادة دكتور فتحي بنشنروا الموضوعنا كل ما تناحكوا فيه إن شاء الله إن شاء الله بعض من الليم ذا يكونوا في الاستماع معناهم أو ما تماندهمش وقت إن شاء الله الأولياء يكونوا في الاستماع ويوصلوا المعلومة لصغارهم نواصلوا دكتور فتحي. إذن أشرت منذ قليل أن العقل هو عبارة على مجموعة خزانات هذه الخزانات تنقسم إلى ثلاثة أجزاء أجزاء قريبة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى كيف يمكن التعامل مع هذه الخزانات؟ في حقيقة الامر أن الومضات الكهربائية عندما تخرج من الدماغ باتجاهات بعيدة المدى كنت أشرت لأنها تريليونات من الكيلومترات تستقطعها في ثانية واحدة هي تذهب للبحث على المعلومة والمجيء بهذه المعلومة وكل ما كانت المعلومة قريبة كل ما جاء بها في وقتها وكل ما كانت بعيدة جاء بها أبعد بقليل وهكذا دواليك على ثلاث مراحل أساسية أقصى تقدير يمكن أن تكون دقيقة ونصف وأدنى تقدير يمكن أن تكون بعض الثواني 15 إلى 30 ثانية. <تصفيق> العقل هنا. أنا ممكن ميت في فيه سامح لكفتحي في حاضراء نخذها. ألو. ألو عسليم. ألو عسليم. مرحبا بيك. أنا عايز. نعاشك. نتعرف يا... عليك؟ يا... نعم. نتعرف عليك؟ مانيل مجاسري. مرحبا بيك مانيل. تصدلي. بربي أختي نحب المسأل الدكتور على المادة اللي قبل بشوية على صار بتكثر خلفي وجهنا بالضبط الحمص نضربه معناها ما ما نتع ولا لا تنفخيه الحمص تنفخيه تنفخي في الماء مم. والماء اللي نفختي فيه الحمص هو اللي تغسلي به في بعض الحاجات تجي غريبة يعني الأسئلة لازم تكون دقيقة إحنا أخذوا الأشياء كما هي ما صح يقول لك يا اخي الدجاج عربي ولا يعني اي دجاج يا جولك صح يا اخي الماء نسخنه ولا نبرده اي ماي سيدي بارد ولا يا ساعاتي يقول كيف من عند الحماس ونشلم السوق يعود الحمس تعجيز تعجيز يعني هذا هو عجز في روحه نعم عجز في روحه يا أختي سمعتي المعلومة ما مرنخ في الحمس مرنخ في الماء أرنخي الحمص في الماء سمعتي الدجاجة خذي أي دجاجة وعملي مرارة متاعتها حمرة ولا وعمل كحلة ولا وعمل بيضة وعملي على ربي تو فهمتي لا تعتك نتيجة فهمتي ما تقولش الدجاجة حمرة ولا صفرة يقول كأنها صفرة صفرة ومثاقة عن دونها تصرر نذرين ثم بعد ذلك معناها لا تثير الأرض يبدأ معناها أيضاً بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم وهم شددوا مه. على أنفسهم وأكثروا السؤال حول البقرة فشدد الله عليهم لذلك نحن لا نشدد على أنفسنا نخذه كما هي مسلمة نحن لا نقصد ولا نتحدث بالألغاز وإنما نشير للأشياء كما هي خذها كما هي بكل بساطتها بس... بساطت واضح عنا في تيت يا حاضرة نستقبلها ألو ألو <تصفيق> عسم ألو مرحبا بيك أختي تفضلي عسم دكتور فاضل سلام ومرحبا معليكم الكل مرحبا بيك انت عارفه عليك مدام منال مرحبا بك بيك يا زهور. مرحبا بيك موب بيكي عايز بربي عندي خوية ااا في رأس ابتشوف هما تكحده زين كلو سخ اما هي ما هي سخ عنده كذا شور مشي وتظهر تظهر اكثر <تصفيق> <تصفيق> ام طاش كحله و تكبر نعم طاش كحله و تكبر هذه يعني كيف مدسه و راكم جوز ما هي طاش تاس.. كحله بينه كيلو <مم> يعني ما فيها حكه يعني لك <مم>؟ آه شوفي آه هو اللون تاعو اسمر لوليد اسمع أي أصلًا ظهرت دكتور براد سامحني بس نعديك خويه لو تحكي معه وبعد نسمع من راديو. أوكي. إنه بعد السكة. الله ماش. أنا عسى ما مرحبة. دكتور خوي. عايش بيك. دكتور بلى عايش سامحني بس إن نتفضل نخش بميكده. أيوة. ااا حتى حاجة من غيري حتى الناس فضل كين مش حجر ولا حياه حتى الناس هاي فهمت هو عنده بخمسه اي هنا تجي برا كل كنت سوية سوية كنت مستبرد الاسبوع الفارق اي كنت مستبرد والله هذه عندها 3 4 ايام هكما هي معك عنده 3 4 ايام كنت مستبرد الجو قوي والتاني جوا استعمل فيه بصل حريف والثياب تحت ما مع السحلية كهيا تولت من وقف, وقف وقف العلاج اللي على البرودة واستعمل ماء دافئ مع عسل وستشفى في يوم واحد ماء دافي وعسل في كيس ماء دافي اعملها ثلاثة أربع مرات في اليوم ستشفى تماما من الحالة هذه. إذا كان إذا كان اليوم استعملت 4 5 كيسان وما شفيتش غدوة تستعمل ماء وعسل وزعتر يعني تغلي شوية زعتر وتشربهم في ظرف 48 ساعة هذه باذن الله ترتاح من الحكاية الله ينورك دكتوري عايش, عايش. ربي خليك دكتور أنا عايزه مسخ. مhm. بس كمل تسألها على ال الحلم تاع. الحلم تاع هي احتكاك الملابس بالرقبة. احتكاك الملابس بالرقبة. تحدث هذا اللون الأسود عنده. الاش... هي داش دكتور فتحي بيخدتك بت. مشان بنيوم. لا لا لا هي ناتج ربما على احتكاك الملابس بالرقبة مهم. مع درجة حرارة مرتفعة. تعطي هذا اللون الأسود على الرقبة إذا كان وعادي عادي إللي بقي تكبر معنا عادي ليش لأنه الاحتكاك يعادي يزداد وننصح بينا هو أنه يدهن ليلا بزيت مم. السمسم أو مم. زيت جنين القمح يدهن كليه بزيت القمح أو بزيت السمسم تو في ضرفة أسبوعين ثلاثة تنتهي تماما هذه البقعة السودة وهذا دكتور فادي بربي دكتور فتحي فما مستمع تحب تسأل على عندها قربتها عند حساسية في ساقها في الكف في لطا الكف الفافط ومن بعد يتفقع ويبدو آه. بالماء آه. آه. هذه تناجم تكون برش حاجات يعني تناجم تكون صدفيات تناجم تكون حساسية عادية تناجم تكون يعني الحسية انت تعرف انواع مم. كثيرة من الحسيات نجم تكون أكازيمة يعني من نجمشنا نحدد بالضبط ولكن ما أنصحوا به مبدئيا هي أن تأخذ قليل من الحريقة تضيف لهم قليل من الملح تغليهم في ماء وتضعوا فيهم رجلها لمدة 15 دقيقة ثم تجففها ثم تدهنها بتمر ممحو في ماء دافئ تختراف ماء تنحي فيه كعبة ولا كعبة تنتمر وست ما تقوم بعملية دهنه ليلا وتكرر العملية ثلاث 4 مرات. تدمره ذيك المحلول في الماء وتتركها لمدة 3-4 أيام بشكل هذا كل لا تعمل هكذا. إذا كان تنحت نحت ما تنحت شراهي صدفية تولي علاج أخر. واضح. فما كيف كيف مستمعات تحب على طريقة سريعة سريعة سريعة للتخسيس. هو لا توجد أشياء سريعة ولكن توجد أشياء فعالة ما مم. ننصح به للتخسيس ويعطي نتائج جيدة وقوية جدا هي الابتعاد قدر الإمكان على العجين مم. لأن الرجيم الغذائي إذا تغير الرجيم الغذائي تغير كل شيء فعندما نغير الرجيم الغذائي من رجيم قائم على العجين بشكل مم. كبير وعلى السكريات وعلى المشروبات الغازية والشوكولاتة وغيره نغيره هذا الرجيم بأن نوكله رز نوكله خبز شعير ونشربوا أكثر ما يمكن من الماء أنا نصح أن تأخذ 100 جرام من المريمية وتأخذ 50 جرام من سنا حرم تستعمل ملعقة صغيرة على كأس ماء دافئ بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء وبهذا ستحصل على انتيجة سريعة جدا جدا, جداً. هاي جدا إن شاء الله المستمع تكون في الاستماع وخذت رسيت وإن شاء الله تنقص في الوزن بتاعها قبل دخول شهر رمضان نواصلوا دكتور فتحي في الموضوع التالي إذن بالنسبة للشباب اللي هم مقبلين على المناظرات التركيز قدر الإمكان على هذه الأشياء التي عشرنا إليها منذ قليل والتركيز على التنقيس من الأكسدة لأكسدها ما تنقص من سرعة هذه الذبذبات في الدوران أو النبضات الكهربائية في الدماغ فكل مكان الدماغ أكثر دهون وكل مكان الذبذبة أقل سرعة وكل مكان أقل دهون كان أكثر سرعة أنا نشير للأشياء أخرى نشير أنه اولادنا نهار شو ويعدوا لمتحان أول نهار يبدأ من نجم يفطر ممسخم. ويبدأ مسقم يبدأ جي ورداء وجيت ودوخل ومجرد ما تحط قدام لامتيحين يحس كرش وبدأت تجرى عليه <تصفيق> هذا أشياء معناه يمر بهم أي شخص تقريبا أو جل الأشخاص اللي هما معناها يعانوا من كثرة الأكساد هذا من لو كان يرجعوا لأنفسهم تويجدوا عندهم مخزون يلقوا روحوا يضرب النهارين ما يتخش لطوالت حشي هاك النهارين اللي عديهم ما يتخش لطوالت هو ناء ي... ي... يراكم مجموعة من الاكسده او من الدهون في الجسم مم. فيجعل الإنسان في هذه الأيام في يوم الامتحان وما أدركها ما يوم الامتحان يوم النفخ في الصور <تصفيق> آه هذا يجد نفسه عظيم هذه الدهون بدرجة الحرارة التي ترتفع في الجسم تذوب هذه الدهون وتطلع إلى العقل إلى الدماغ فيصبح الإنسان وهي تذوب وتطلع يحس بنوع من القرف حس بنوع من الدخة، يحس أن وردان، فأنا أنه جاي وراء الدعم، فأن ننصح به أنه أشخاص هذام الصباح كي يشرب كأس من الماء الدافئ، في ملعقة من العسل، وما يفترش من السيرش من ثم ينتقل نحو المدرسة لمعناها المرور بالامتحان، في هذه المرحلة سيكون العسل يقوم بعملية تغذية الدماغ. والماء سيقوم بعملية تغذية الدماغ مه. والدماغ سيكون جاهزا لعملية إنجاز الامتحان مه. سيدجو نفسه بعد 15 دقيقة بالضبط في حالة جيدة ومريحة جدا مه. هذا مه. العباد اللي ما نجوه شوفته خايفين لا خايفين ما معرش نوع ملعقة من العسل وكاس من الماء الدافع فقط فطور ويمشي يعدي بإذن الله يمر الامتحان بألف ألف سلام ويكون النتائج جيدة ليش؟ لأن العسل هو مادة طبيعية والجلوكوز اللي فيها هو جلوكوز سهل الامتصاص وسهل الذوبان وبالماء كذلك مغذي وغني بمادة الأكسجين وبذلك يكون معناها في حالة جيدة نرجع لعملية الامتحانات والتحضير لعملية الامتحانات ليس المهم هو كثرة الساعات التي نقوم بالعمل فيها فيها. ثم واحد يقول كان السجل معناها اليوم حضرت 8 سواء ولا بيت نحضر صدقوني يا شباب ما تحذرونه في الليل أو ما تعدونه في الليل تنسوه بسهولة يتنسى من 17 دقيقة تقريبا منسوه <تصفيق> فافضل حاجة هو أنك تحضر الصباح بكري لمدة ساعة وتحضر في الليل قبل النوم لمدة ساعة الساعتين هدومة ما تنسوهم جمل في حين كتحذر معهم ست ساعات أخرين باش تنسيهم كل ما تكثرش على روحك أكثر المشي مم. المشي جيد كل ما تشي أكثر كل ما تنجح أكثر مم. وكل ما تكون كسول أكثر كل ما تنجح أكثر المجتهدين هؤلاء الذين يجتهدون كثيرا ويعملون كثيرا لا ينجحون كثيرا هؤلاء الذين يكونون يعطوا الحاجة أكثر من, أكثر من قيمتها الفكالوري هي حاجة عادية جدا ويمكن اجتياسها بسهولة لا يركز في المسألة هو يركز على النجاح ولا يركز على الفشل مه. يركز على الراحة ولا يركز على التعب يركز على نوعية العمل لا مه. على كثرة العمل مه. التركيز على كثرة العمل هو تركيز على أشياء سلبية ويحدث نوع من الخوف والرهبة لدى الأشخاص الذين سيمرون باجتياز هذه المناظرات الوطنية مه. فالمنصوح به هو أن يكون المستعدين لاجتياز هذه الامتحانات في هذه الأيام يتوقفوا عن العمل أصلاً مم. توقفهم عن العمل وكثرة المشي تعطي نتائج جيدة هما في البرود هذه يبدو معتها شدين الدار ويخرج معتها يحس بالذنب يقول ضيعت وقته هنا نستحضر هنا بقي خارج ننصح, ننصح لبنات يمشوا حتى يعملوا الشوپينج ويعملوا دورة في المجازاة ويعملوا دورة في المسلك الصحي ويعملوا دورة في جرد المردى ويأخذوا تصاور ويحوسوا ويضحكوا برشا ويتفردوا برشا فا بشينشكو. ننصح الأولاد أنا بممارس هو رياضة ويتمشوا شوية. ما يمشوا شال القهوة ما يكثرش بالنيكوتين ولا من, من الدخان قدر الإمكان وبيض النساء يكونون من الناجحين. يركزوا شقا. في الأسبوع هذا المزال على الامتحان أو أقل من أسبوع يركزوا أكثر ما يمكن على شيء مهم هو أن النساء أنجح. أنا ممكن مهتي فيها نستقبلها؟ <تصفيق> علو ألو. مرحبا عشان. عايشه كشكون معنا مرحبا بك مدام تفضلي عايشه بالله نحب نتواف مع الدكتور اها عايشه اي تفضلي مدام دكتور في الاستماع انا مساء مدام دكتور عندي مرض مرة في 2011 باش وشنو اسموهلك؟ ألو؟ لا ما تعرفيش عليها؟ عديت عند الطباء وكل ما معنتها لي ولمشير وقولي عنقود لي اسمه العنقود آه اسمه العنقود العنقودة والنار الفارسية هذا يسمى هاي هي هي. هاي وفك هاي تنحى كل الحب تنحى و... وبقى يوجع فيك من داخل بقى يحرق فيه يسر ويقلق لي يسر يعني بسيسة غريبة معناتني بشفر روحي تساعة ساعة ديني ميت ميت لنجل. لنجل من المنقوط ما يحرقني ويبديو فيه للنزج والحق للنزج من صفحة اللوت فعليك وعطيك انا علاج تعطيك نتيجة سريعة وسريعة جدا قدو عمرك انت؟ عمري 62 62 ما شاء الله ما زلت شباب يعني باش نعطيك علاج ما عندك شو سكر انت؟ لا ما عندي عافاك الله وشفاك يا اختي تأخذ كاس ما دافي في مغرفة عسل كل ساعة كل ساعة كاس كل ساعة ما دافي في مغرفة عسل والمكان مم. اللي هو طلع فيه العنقود تدهني بالعسل. بالعسل تدهني بالعسل حتى ونشوفها تدهني بالعسل تعايدوا تدهني من جديد بالعسل تستعني مم. هذا لمدة آه آه عشرين, يوم. عشرين يوم عشرين يوم ستذهب الآلام ويذهب المرض إلى الأبد بعد رمضان بعد رمضان أعمل الحجامة أعمل الحجامة وسيم بعد رمضان تعملي حجامة تعملي مغيث إذا عين هنا مغيث فيها أولا بيد الله تنتي انتهي هذا المرض إلى الأبد وتنسيه بيد الله تلو تكلم في مرحبًا بك عائشة فاتمة نحب نشيلت حاجة اسمها مم. الخرائط الذهنية مم. اليوم اولادنا حضروا بعملية صفحة صفحة مم. او تيم تيم يعني موضوع بشابيتي. موضوع بارشاب بيت الخراعة الذهنية مهمة جدا للذهن مم. والمحفزات للخرائط الذهنية مهمة جدا مم. كيف نضع خريطة ذهنية؟ نضع خريطة ذهنية بأن ناخذ الـ الـ الـ الـ البرنامج السنوي كاملا مم. ونضعه في شكل عناوين. هذه العناوين تكون آه متدرجة تاريخيا آه او متدرجة آه من الأسهل إلى الأصعب مه. أو متدرجة من المفهوم إلى الغير مفهوم مه. أو من المعلوم إلى الغير معلوم مه. أو بهذا الشكل نضع هذه الخريطة هذه الخرائط الذهنية بمجرد ما يطرح عليك الموضوع في يوم الامتحان ستتذكر الخريطة ضع البرنامج كاملا رسم صوره صوروا البرنامج ما تخلوشه مكتوب صور واعملوا تصور في دوائر ومثلثات ومربعات وخطوط رابطة وفلاشات وسترون نتائج عجيبة ستتذكرون بسرعة ليش؟ لأنه العقل يعمل بالصورة فاطمة العقل الباطن يعمل بالصورة ولا يعمل بالكلمات يعمل بالصورة ويركز على الصورة أكثر ثم يركز على الحركة الخرائط الذهنية التي تضعها بيديك أفضل من الخرائط الذهنية التي تأخذها عن زميلك ليش؟ لأن الخرائط الذهنية التي تضعها بنفسك فيها مجموعة من العلامات تعمل ساعة مستطيل غلط أكمل مستطيل الغال تذاك يجيك في الامتحان مجرد ما تعمل وانت غال تذكرها هذا مو مكتوب في مستطيل الغالت ولا تعمل مربع ويقص عليك ستيله اه هذه في اللي قص عليه فاستيله تولي كامل وانت باللأحمر ولا بالداك وبشكل هذا تصبح هذه القراءة الذهنية هي محفزة وعبارة على بوتوات متعين ضو في الطريق مباشرة وتعمل نبضة كهربائية في العقل أو في الدماغ والدماغ يرسلهم مباشرة للعقل مم. والعقل يتذكر المعلومة ويعطي النتائج بسرعة الخرائط الذهنية يبسط, يبسط على خرائط ذهنية وبسطها على صور انظروا بالنسبة لبرنامج التاريخ يمكن وضعه كله في خرائط ذهنية في ظرف ثلاث ساعات برنامج البكالوري يتحط كله في ثلاث ساعات ويتحفظ كله تقريبا في عشرين دقيقة هذا تأهيل البكالوريا من أول عام العام. برنامج الرياضيات يمكن وضعه في خراءة الذهنية في خلال أسبوع ويمكن حفظه في خلال يوم واحد. برنامج البكالوريا كم؟ برنامج البكالوريا في مادة الإعلامية أو في مادة الفيزياء يمكن وضعه في خراء الذهنية في مدة أسبوع ويمكن حفظه في يوم واحد. برنامج الفلسفة يمكن وضعه في خراء الذهنية في خلال أربعة أيام ويمكن حفظه في أربعة إلى خمس ساعات. برنامج العربية كيف كيف؟ أربعة إلى خمس ساعات. و أيام كذلك وضعوا في برامج في خرائط ذهنيه بمعنى ان برامج البكالوريا كلها في جميع الشعب يمكن وضعها في خريطه ذهنية خلال شهر واحد ويمكن حفظها في خلال اسبوع واحد ويمكن لاي شخص لم يحضر أصلاً للبكالوريا ولم يحضر لأي برنامج أنه في خلال شهر ونصف يحصل على شهادة البكالوريا عليش إحنا نقوقه سهلها تسهيل سهل سهل سهل سهل سهل صعبة سهل <تصعب> ثم طريقة التفكير <تصعب> طريقة التفكير يا شباب انظروا دائماً لنصف الكأس ولا ولتنظروا إلى نصف الكأس الفارغة <تصفيق> عندما ننظر إلى نصف الكأس المملوء ستمتلع حياتنا سعادة وعندما ننظر إلى نصف الفارغ ستكون حياتنا نعاني فيها من الفراغات لا بقضائعين ديما نركز على حاجة هو أنه هنالك كسول ناجح ليش؟ لأنه يحصل التفكير وهنالك مجتهد فاشل لأنه لا يحسن التفكير يلزر روحه برشا ويشتغل برشا أنا ما نحبش نضرب أمثلة هنا أنا نضرب فيهم الأمثلة في الدورات ولكن على الهواء لا أستطيع أن نضرب مثال <تصفيق> دون ذكر معناها أنه بش نشير بعض الكائنات الحية التي تعمل كثيرا ولكنها لا تحصل على ما تنتجه إلا قليلا وهنالك بعض الحيوانات الأخرى لا تعمل اصلا ولكنها تحصل على أفضل مكان وأفضل غذاء وأفضل أشياء يعني هي ناجحة في حياتها انظر البلبل مثلا نضعه في قفص في بيت الصالة ونشتري له طعامه بثمن غالي ونحافظ عليه وكذلك بعض أنواع الكلاب كذلك بهذا الشكل ندق لهم زرارك ومعرفة شنوة ونعمل لهم تلقيحه ونعمل لهم كل يوم يكلوا الحم وهو لا يقدم أي جهد في حين أنه هنالك بعض الحيوانات الأخرى تقدم جهد من 24 ساعة إلى 24 ساعة وبيت البرة للشمس والمطر والصقع ومع ذلك معناها لا تحصل على شيء من مجهودها فكذلك الإنسان الذي يعمل كثيرا هو لا يحصل إلا على القليل من ما أنتج والإنسان الذي لا يعمل كثيرا هو يحصل على كثيرا مما ينتجه خطري العبد الذكاء أنصح كل ابنائنا المستمعين وغير المستمعين الذين ستصلهم هذه المعلومات أنهم يكونون من بين الكسالى الناجحين يخدموا الناجح يخدم على راحتهم الكسول الناجح هو مم. له استراتيجية وله خطة واضحة مم. في الحصول على نتائج مم. والمجتهد الكثيرا هو شخص يريد أن يجتهد كثيرا ولكنه لا يحصل على النتائج مم. ليش لأنه يحمل أكثر من طاقته بطريقة غير استراتيجية ويركم على روحه والمعلومات, والمعلومات, والمعلومات, والمعلومات واللي مع ما فلا فلابد من استراتيجية للتحضير حتى وإن جاء الوقت متأخر لا يمكن لبعض المجتهدين أن يجدوا الطريق ويفهموا كثيرا مم. يعني احنا فاتنا معنا كثير من الأمثال العامية المغلوطة من جدة وجدة ومن, كده ومن من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي هذا ليس صحيحا من يسهر الليالي لا يكون إلا ينقص نوم ينقص, ينقص نوم يقوم في حاله وينتهي ومن وضع خطط استراتيجية يمكنه أن يلعب كثيرا ويمرح كثيرا ويخرج كثيرا ويحذر قليلا وينجح بسرعة بالموجود. بالموجود وينجح فركزوا قدر إن على الاجتهاد وتفرهدوا مثل زجر روحكم برشا و وسهلها تسهيل كما بقول لك صعبه صعبه ايفكتيفمون انا مكلمة فيا حاضرة ناخذها الو الو مرحبا الو عسلمه عسلمه مرحبا بيك اختي انت عارفه عليك اختي حليمه من حي النور مرحبا بك حليمه تفضلي بربي نحب نسال الدكتور عندي ليده في الوزن اها بالله خف ليها كثره كبيره و مزال يا خمسه 70 حبيت نشوف حاجه تنقص يعني متقلقه من الزيت بالوزن انا كنت عشرت اول الوصفه جيده وتعطيني نتائج جيده هي كثره الدهون وانت تعرفي فاطمه ان ثم اماكن في المرأة هما يتكونوا ما يتكونوش من الحمد هما يتكونوش من الحمد هما يتكونوا من ديسات دكتور في الليهانش وفي العضلات في الاسخاز من اللوطة اي فهمتك هذا ما دل... درجة رجلي والاتوجاع ومن المتلف خابر تابر فهمتك هما هذا ما خاصة الاماكن الاعلى هي اماكن يكثر فيها لساك دي جريس هذا ما يخلوا المرأة بهذا الشكل وأنا ما ننصح به هو الأخت هو أنه هناك زيت يسمى بزيت الزنجبيل زيت الزنجبيل يذيب الدهون في هذه المناطق إذا دهنت به هذه المناطق تدل نقوم بعملية تدليك هذه المناطق ونمشي أكثر ما يمكن نحصل على نتائج جيدة في هذه المناطق يعني لابد أن تدهن هذه المنطقة بزيت الزنجبيل او بزيت القرنفل وتمشي أكثر ما يمكن كل يوم, آي كل يوم آي تلبس حاجة تعرق تعرق وتتمشى ساعة إلى ساعة ونصف تحصل على نتائج جيدة كذلك كان نصح الأخذ أنها تأخذ قليل من المريمية وسناء الحرم يعني 100 جرام, سنة 100 جرام مريمية 50 جرام سناء حرم وتستعملها شرباً بعد كل وجبة بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء أه. في شهر من الزمان سيكون جسمها على الرشاقة التي تريدها إن شاء الله عنا مكرمة في اخر حاضرة معنا نستقبلها آلو الو الو الو مرحبا بك اختي شكون معنا معك ملك، من حي الزهور <مع> مرحبا بك يا ملك، تفضلي صباح الخير صباح الخير مرحبا بك وبحي الزهور كله <مع> انا دكتور الدكتور بغير عندي حساسيه عندها قرابه عامين هكايه مشيت عليها للطبيب عطاني تخيط ما كملت كم ككملت التخيط ما وما تحصلت حتى. وين ارجع وين وين خص وين؟ الحساسية حكة في جريزمي من داخل. حألو. اسمع فيك. ح حكة في جريزمي من داخل وعندي خصم يدي ما يدي ما يجري وعقصة شوية ك... كيف تسخن الدنيا شوي؟ اه رائع برشا انا بش نعطيك علاج يعطيك نتجة إن شاء الله في شهر إلى شهر ونصف تكوني معناها شفيت تماما من هذا المرض اول حاجة ننصحك بها وثم غذاء ملكات النحل تاخذي واحد جرام من غذاء ملكات النحل على الريق يوميا لمدة 45 يوم غذاء ملكات النحل تأخذي واحد جرام من غذاء ملكات النحل مرة كل يوم على الريق صباحا لمدة 45 يوم ثانياً تأخذ 100 جرام من المريمية 100 جرام من الزعتر 100 جرام من الكركم عفواً تخلطين مع بعضهم بعد مترحيم تخلطين كلهم مع بعضهم تأخذهم غرفة على كسماء سخون فيها غرفة عسل مرات يومين مرة في الصباح مرة في منتصف النهار ومرة في الليل يومت 45 يوم بعد 45 يوم سينتهي هذا آه, هذه الحسية تماماً بعد أسبوع من استعمالك للدواء ستلاحظين أنك بديتي تتفردي وبديتي ترتاحي بشوي بشوي بعد 45 يوم ينتهي تماما أي 6 سبيع ينتهي تماما هذا المرض ولن يعود إليك هذا ضعف في جهاز المناعة إذا كانت عمرك أقل من 20 سنة أو 20 سنة تسهل تقول لك أنت مولودة أقل من 9 شهور يعني مولودة ناقصة 65 وطبعاً المولودين ناقسين خمسة ولا ست أيام ولا نهار ولا نهارين عادة ما يكون جهاز المناعة لجهاز التنفس متيحهم ضعيف شوية وتوقع عليهم الحسية هذه. أنتي كي حاولي تمشي أكثر ما يمكن حفيانا في الأيام هذه روا رفلكسولوجيا على نتائج به. أمم دكت دكتور بالله. ملكه النحل هي من يبيع وإذا ملكة النحل يبيع عند العطارين العطار مش العطار اللي نعرفه نحن. العطارين هم الذين يبيعون العشبة الطبية شوفي عطار من العطارين اللي يبيع العشبة الطبية تجيه موجود اذا كان مكتشوف عند العشبة الطبية تجيه عند السيدالية تقولوا أعطيني الجيلير وياال باكو جيلير في ثلاثين كعبة تستعمل الكعبة كل يوم هي تقريبا جرام واحد ويمكن أن تخدم عند العطارين كذلك موجود أوكي. أوكي، مرحبا بيك أختي لحظة 32 دقيقة دكتور فتحي وقت البرنامج يرفع الانتهاء بشن نستغلوا الوقت اللي بقى من البرنامج نقروا شوية كومنتارات أنا نحب نوجه تحية لأساتذة والمعلمين ورجال التعليم كل ونحييهم ونقولهم عايشكم أنتم قمتم بواجبكم على أحصن ما يرام أنتم من صنع الطبيب وأنتم من صنع رئيس الدولة وصنع المعلم والأستاذ والمهندز وصنع هذه الأمة أنتم مم. الذين بيدكم أن تصنعوا هذه الأمة على أحسن ما يرام مم. أنتم تقومون بواجبكم على أحسن ما يرام ايضا أنصحكم أيها الأخوة وأن توجهوا أبنائنا اليوم ثم يقولونهم حذروا ويجوا وقروا وزيدوا بش نعملوكم معناها سواء زيدة رات رفاج مجيني ويجوا وأن ننصحهم. الأخوة المعلمين والساتذة الآن أن يعيطوا ذا القسم يلعبوهم وياهم مما توجيه يعم توجيه كما كنت تعمل انت توا اسفيت يلعبو مم. يوجهوهم يحكولهم بعض الحكايات وما يقروهمش جمله يحبسوا عليهم القرايه اصلا ردوا بالكم تقولوا هاو باش نعملو الخير ولا نعملو الاجر ولا انت من الواجب وطني ولا من الواجب جهوي باش نقدمو واسعات مجانيه ما تقدموش حتى ساعه مجانية. اذا كان باش تعيطوا لولادنا بحذاكم عايتولهم احكولهم حكايات احكولهم على النجاح اسالوه باش تحبو تولوا في المستقبل خلوه حطوا خطة استراتيجية لمستقبلهم خلوهم ينظروا في مستقبلهم مش بش يولوا حتى هما ساذة ولا طبوة ولا مهندسين ولا حكام ولا منعرش نوع آه أحكم عن في المجالات هذه خلوهم يحلموا عيتوا لبنان خلوهم يحلموا معكم معلمهم كيف يحلمون فإن الحلم طريق النجاح وما طار عبد الله بن فرناس عندما كان يحلم بالطيران وفر اليوم طائرة يمكن أن تنقرنا إذا في ساعتين أو ثلاثة وعندما فكر غاليلي وغيره في هانشتاين وغيره كانوا يحلمون وكسبحت أحلامهم حقيقة علموا أبنائنا كيف يحلمون ويحققون أحلامهم لا تعطوهم معلومات المعلومات موجودة في كل مكان المدارس والمعاهد والجامعات تعلمنا أشياء لا نستطيع أن نعيش بها علمهم أشياء استطيع أن نعيش بها أفضل من أن تعلمهم وتعطوهم المعلومات تراكمت خلال سنة كاملة 270 يوم وانتم تقدمون المعلومات الآن جاء وقت لتعلموهم كيف يعيشوا كيف يستغلوا هذه المعلومات لا كيف يتذكروها واضح إن شاء الله الرسالة تكون وصلت دكتور فتحي في ساعة في ساعة نقرأ شوي كومنتارات فما إسيا الهيشري عندها أختها شعرها طايح وكيف يتيح يخلي لايس كبيرة ويتيح أكثر كيف يبدأ مبلو الطبيب قالها استريس وهي تحب معتدد افضل شيء الوقت هذه هي أن تحاول تشرب بعد رمضان دكتور عرصة بعد رمضان من الرمضان تمشي حفيانه خلي رجلك تشقق شويه وتشرب تشرب اكثر ما يمكن من الماء <تصفيق> وتستعمل أربع مغرف من العسل ومغرفة واحدة من الكركم وتعمل جبيرة على شعرها بالعسل وكركم مرتين في الأسبوع ما يصفرش لا, لا ما يسفارش شعرها ومرتين في الأسبوع وسترى شعرها كيف يتغير بشكل جذري يعني. فما صفحة يوني تحب على وصفة نحي البطام الوجه وعندها ساقها ويدها ديما, يطلع فيهم ديما تطلع فيهم السخانه ما فهمتش منها؟ هذا ناتج على دورة الدموية غير متعدلة ولابد لها من أنها تحاول تمشي أكثر ما يمكن تحاول ترقد على ظهرها تنسقها على مستوى ظهر يعني على طبوريه تحطها على مخده ولا حاجة أه. وتحاول تشرب أكثر ما يمكن من الماء وتمشي أكثر ما يمكن فستذهب السخانة من سجها بيدها ثم بالنسبة للوجه تأخذ منعقة من الحليب الدافئ وتضيف لها منعقة من الخميرة خميرة الخبز وخميرة الجوع المعروفة وتعملها ماسك لمده 15 دقيقة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع ستحصل عن جيدة هذي فم مستمع الورد البيضة قلت لك هي دموازيل وعندها انفكسيون جتها عندها معناها برشة في بلاسة دليكات هي صغيرة والدوي عليها وبقي جيمة معاها معناها هي خايفة تبدش عندها حاجة معناتها. عندها منك هذه عادة تطول وتعمل حالة نفسية سيئة جدا أنا نصح الأخت بأنها تشرب أثناء الدورة تشرب تقفت كل دورة تشرب تقفت بعد الدورة إذا كانت هي مش متزوجة طبعا <تصفيق> وبعد الدورة تشرب مريمية ومرتقوش مرتين في النهار وأثناء الدورة تشرب تقفت مرتين في النهار في ظرف شهر بإذن الله ينتهي هذا المرض وتعالج منه اللي هي من اللي هي صغيرة يعني نعدها أنها في دورتين تتخ... يعني ينتهي هذا المرض تماما مهو. مرتين تقفتها اثناء الدورة بعد الدورة مريمية ومرتكوش مهو. واضح فما الأخت نبيلة عندها صحبتها عمل عملية وبقالها ترس أبيض في شفيفها فمش وصفها طبيعية ناحية ترس هذا تأخذ ملعقة من العسل وتضيف لها ملعقة من القرفة وتدهم بالشفاه مرتين في اليوم مرة في الصباح ومرة في الليل وعطاها نتيجة جيدة أو تأخذ زيت السمسم وتدهن به هذه المناطق سيتعافى وتشافى بحول الله <تصفيق> فهم الأخ بن محمد اللي كانت تصلت بنا تسأل على الفوارة عند أمها إن شاء الله كنت في فهم كيف كيف اللي تسأل على, على البوالة اللي في الشعار وكلنا جاءوا فما الفاضل دبيبي كيف كيف اتصل بينا من سبيتلا فمنور نور إبراهيم يحيونا علينا كيف كيف فاطمة بن محمد تحية لكل مستمعين تفاتح المستمعية الأوفياء لفيزيتا ومنامه وقتنا شرف على الانتهاء بيش نفسح المجال لزملائنا بقسم الأخبار باش يقدموا نشره نص نهار غربوع بعد نشرت الأخبار عندكم موعد مع زمينا طلال محمدي وبرنامج سان تردي اللي بشي تناول موضوع إسوناد ومشكلة المياه اللي اللي والت تقطع بصفة غريبة غريبه ديرنييرمون حتى نتقابلوا جمع جاي نخليكم في امان الله نخليكم نهار السبت الجاي باش تكون حلقه سبيسيال على شهر رمضان ان شاء الله رمضانكم مبروك عام تو عيد سعيد لكل امهات العالم الدكتور فتحي الخليل كلمه تحية لكل مستمعينا، تحية ليك فاطمة، تحية للجانب التقني ومخرج. تحية ندى محمد, محمد. وحسام، تحية الحسام وندا. أه أه أنا نحب نقول لهم يا مناسبة عيد الأمهات كل عام ونتي بخير، وكل عام ونتي أمي وكل عام ونتي حيا بخير إن شاء الله. ربي فضه إليك دكتورة حيسة. تود سويت فيزيتا ونامه مع فاطمة الجباري.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 كل نهار سبت من العشرة حتى النصف نهار غير